بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشاونا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فأما من اعطا واتق وصدق بالحسنا فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسر، وما يغني عنه ماله.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 الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عاده من نعمة تجزى إلا ابتغى وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى.